there والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه كما قال فهذا الباب ما يتعلق بمساله سد الذرائع ان اي حناية جناب التوحيد نروح كما كنا نبين في بعض الابواب السابقه ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كذلك وركنا ونعقب يكون القفض منها الحماية والصيان لجناب التوحيد هذا الباب يعد من هذه الأجواب وقوله هنا ذا لا يقول عبدي وامتي لماذا يتعلقوا بمساله ان الملك للعبيد او ما يسمى بالرقيق هذا يكون في زمان في الغالة في زمن التمتين إذا كنا في جهاد مع الكافرين نعم وصارت بناء الغلب عليهم فإن الأسرى الذين يؤثرون يتحولون إلى عباد وإماء يعني يصيرون نملكيهم للمسلمين يعني يدم توريه الأذر هؤلاء على الجنود من قبل الإمام أو القائد فيصير عبدا وتصير أمدا وهذا الرد كان موجودا قبل الإسلام ولما أتى الإسلام وضع الله سبحانه وتشريعات التي تنظم هذه العبودية وهذا الرزق ولذلك كان من ضمن هذه التشريعات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقدنا هذا المملوك أن لا يقول أطعم ربك أي سيد الرب هنا أي سيد أي مالكه الذي ملكه من المسلمين إن هذا المملوك بمثابة الخاضن الذي ياخذ الذي ياخذ ياخذ هذا السيد فهو يقوم بالوضوء ويقوم منه الوضوء حتى يتوضا ما هو بالنسبه لمسألة... النسبة... او الاضافة الى الرب سيتنقسم الى اقسام نعم القسم الاول نعم ان, ان يضاف الرب الى ضمير الاخاطة نحو ما هذا الحديث اطهم ربك وضع ربك من هذا اقل احواله الكراهه واذا اخذنا بظاهر النهي فنقول في التحريم فالامر الامر دائر ما بين التحريم والكراهه و... بلا شك إذا قصد القائل إذا قصد هذا العز بقوله أطعم ربك أو قصد أي قائل هذا القول بأنه قصد الرجل بعز وجل قصد الله فهذا بلا شك يعد من المحرمات بل من الكبائك أن الله عز وجل يطعم ولا, ولا يطعم لا يجوز ابدا للمسلم ان يقول اطعم ربك ويغفر الرب سبحانه اما اذا قصد السيد لجمين من من المخلوقين فهنا كما ذكرنا الامر بين بين التقريم والكفر هذا باب التشريك في الالفاظ لما بلا الرب على الإطلاق لا يقول لله وحده وكذلك السيد فإذا قلت الرب هكذا مطلقاً دون إضافة فهذا ينطرف الله عز وجل وحده بلا, بلا أدنى شكء كذلك كما جاءت الحديث الذي أخرجه أحمد المسنبي مهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أستيب الله وأيضا السيب على الإطلاق هو الله أن بالإضافة أو عند الإضافة على او على التقسيم الذي نذكره الآن القسم الأول أن يضاف الرب إلى ضمير المخاطر والقسم الثاني أن يضاف إلى ضمير الغائد هنا. هنا نحو ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصخيحين في ديان أخراط الساعة أن تلد الأمة وربها هنا ما في رواية أو رواية مشهورة أن تلد الأمة وربتها فالنزة دي لربها فيها لا إشكال فيها لأنها ضمن المؤنث ولا علاقة لأب محسن أما تملك الامن ربها هنا اضيف الرب الى ايش ها ف... قابل ف... البنيان ف... الغائس ف... فهنا ايضا الذي يظهر ان ايضا هذا القول على تفصيل الاستاذ خليفه الكرابي في ويظهر لنا بين الكره والتخريج ولا يظهر لي فرق بين الاثنين إلا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا فهنا نقول إنه يخفز حجرة التحييم وقد يكون دائراً ما بين الإذاحة والكرام لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعني بلا شك يقول بمخرم والعلى من أجل هذا الشيخ بن وسلم رحمه الله تعالى لما أورد هذا القسم قال إنه لا بأس به لما ثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قد يقال هذا ينترك الأمات ربه وكما بينا هذا أيضا يعتمد على القض والني فإذا قصد الرب عز وجل فبلا شك هذا العد الأكبر المفرمات أن يقول العد أن الله عز وجل قد ولدات الأمة ولدات الأمة ربها أي الله هذا من شك من الشكر أو من الكفر أما وهذا هو الغالب طبعا أنه يقصد أس... الرباء السيد انتلت الأمة حيدها الذي ملكها او الذي سوف يملكها بعد ذلك أن تكون أمه في منزلة الأمة عندها <تصفيق> طيب والقسم الثالث أن يضار الرب إلى ضمير المتكلم <تصفيق> <تصفيق> هذا مثل قول القائل هذا ربي يعني أن يقول العبد من او أو يقول العبد يعني مخاطبا شخصا آخر هذا ربي يعني يقول هذا سيدي الذي ملكم وهذا كما في قوله تعالى في سورة يوسف هذا ربي أحسن نسواه انه ربي استغفر الله انه ربي اختن نفوات فهنا انه ربي هنا الرب هنا في الايه يقصد سيده لا يقصد الرب عز وجل اختن ما شويه اختن ايه تربيتي واختن ايواءي عند فهو في الجواز انه ايه ثبت في الايه ان ربي احسن ما تواي تكلم به يوسف ولكن ايضا على التفصيل السابق طيب واخيرا او قسم الرابع ان يضاف الرب الى الاسم الظاهر طيب قال هذا رب فلان كما في حديث الغلام هذا رب الغلام هذا رب الغلام هذا ايضا جاء في الحديث طيب وانظر بالنسبه للتفصيل في مساله الاضافه الى العبد او الى الامه فالان القسم الاول ان نعم يضاف العبد ان يلفه ان يلفه السيد عبد إلى غيره يعني يقول هذا عبده او هذا عبد فلان يعني هذا قد يكون ايضا الظاهر في الزواج لقوله تعالى في سوره النور وانجحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وايمانكم فهنا وإبادكم وإبادكم وإبادكم وإضافة إليه إلى الغير والحديث هنا جاء بالنهي عن إيش عن أن يقول الشخص عبد ينضيفه إلى نفسه أما في الآية أضاف العبد إليه إلى آخر ف... فإذا قال الشخص هذا عبد فلان أو عبدك أو كما في الآية عبادكم فظاهر الجواز بالآية ويقل جاذب عن الحديث وأيضا يدل على الجواز الحديث الذي أخرجه مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليس على المسلم في عده ولا فرصيه صدقة فضاف العد إلى ضمير إلى ضمير العد اما اذا اضافه الى نفسه يعني اذا اضاف العبد الى نفسه فكما ذكر الشيخ ابن وطيمين في شرفه هذا القسم على نوعين على صورتين يعني اذا كان بالاضافة بصورة الخبر يعني يقول هذا عبدي على سبيل الخبر لسبيل الاخبار فهذا كما قال الشيخ ابن عثيين يعني لا بأس به لأنه معروف أنه مخلوق وأن إضافة العبد إليه إضافة مخلوق إلى مخلوق أما إذا كانت الإضافة على جاءت على وجه النداء أن يقول تعالى يا عبد تعالى يا عبد وإصعى وهذا هذا يا على كبير الامر او على كبير النداء فقد كما قال الشيخ ابن عثيمين قد نقول ان هذا يكون مكروها بل قد يكون محرما لانه فيه نوع من الاستعلاء الذي لا يكون إلا لله اقصد لا من هنا المشروع لو ان يقول يا فتاي او يا غلام ولا يقول يا عبد وفي قوله صلى الله عليه وسلم ايضا مخاطبا الاعداد او المماليك وان يقول سيدي ومولاي السيد وماخذ من التقدد والشرف وما السيد كما بينا على الاصلاق لا يكون الا الله سبحانه وتعالى ومن على كبير الاغاره هو جاهست أيضا بنظر هذا الحديث أجاب أن يقول يا سيدي والسيد يطلق على المالك الذي يملك المنوكين أو العبيد كما هنا ويطلق ذلك على الزوج لقوله تعالى وألسى يا سيدها لدى الباب فالسيد أيضا يطلق على الزوج وكما ثبت في صحي المسلم أن أم الضرداء كانت تقول حدثني سيدي أبو الضرداء في صحي المسلم وأيضا السيف قد يطلق على أطحاب الشرط والجاه والمكانة نعم لكن كل هذه الصور نجبة المفتوحة تكون بالإضافة على سبيل الإضافة يعني أن يضاف إلى غيره لا على الاطلاق فتقول سيد الدار او سيد البيت او سيدي أو سيدة إلى آخر السيد الاطلاق هو الله عن طريق وأما بالنسبة لقوله ومولاي أيضا المولى يطلق على على المالك وأيضا يطلق على العطيق الذي أعطق عبدا تجدون هذا كثيرا ما يذكر في كتب التراجم أو في كتب الرجال أن يقال هذا مولى خلام مولى أي سيده الذي أعطقه فالمولى يطلق على هذا ويطلق أيضا عليه على ولي الأمر الحاكم الذي له الولاية فيجوز أن تقول له يا مولاية هذا ليس محرم بل هو صحيح من ناحية اللغة ومن ناحية كذلك ما جرى عليه عمل المسلمين كان يقلل خليثة إذا نداه رعياته يقول له يا مولاي لا. لأنه نظر قوله تعالى يا أيها الذين أمن عصير الله وعصير الرسول أولي الأمر منكم هو ولي أمر لا. وقد تولى أمر المسلم لا. والولاية قد تكون كما بينا هنا للعرض وكذلك الولاية تكون لله أطلا فالله عز وجل هو الولي الولاية المطلقة لله كما أن السيادة المطلقة لله كما كما قال سبحانه فالله هو الولي ووجد الموت وهو على كل شيء قدير كما في سورة بالسورة فالله عز وجل هو الولي على الإطلاق وولاية الله عز وجل على نوعين ولاية عامة وولاية خاصة فالله عز يتولى كل العزاب يتولى سؤونهم ويتولى خلقهم ويتولى رفقهم هذه الولاية العامة التي يدخل تحتها المؤمن والكافر فأهنا. وقسم الثاني الولاية خاصة ويليك تكون للمؤمنين على حسب درجة الإيمان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وهذه الولاية خاصة تستلزم الهداية والنصرة والتأييد والتوفيق آه. إلى آخر نتقد إلزابي لسلابس؟ من مكملات التوحيد او يعده متعلقا بسبب الجراء كما بينا الحظ جنب التوحيد باب لا يرد من سأله بالله اولا هذا الحديث الحديث ابن عمر رضي الله عنهما فمحمد قال المصنف اخرجه وابو داوود والنسائي وغيرهما من طريق من طريق الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر ما رواه او روايه الاعمش عن مجاهد قد تكلم فيها بعض اهل الميل لان الاعمش وسليمان ابن مهران ومشهور بالتدليل وكما قال ابو المديني إن إن الأعمش الغالب يفقد فيما بينه وبين مجاهد أبو يحيى القتاة وهو مطروب أو ضعيف وقال يعطيه إذن سيبا إنه لم يفتد من مرهيات الأعمص المجاهد لله القليل وقال عبد الله إن أحمد عن أبيه أن الأعمش قد يفقط أحيانا أيضا بينه مجاهد ليس أبي سليم يعني يكون أخذ هذه الأحاديث عن ليس ليس عن مجاهد وليس إن أبي سليم ولكن قد وجدنا هذا الحديث قد أخرجه الإذن حداني صحيحي من طريق الأعمش عن إبراهيم التجميع المجاهد على الضغطين فذانا الواقطة أو ذانا الفقر الذي أفقته الأعمش كما بينه ولينا هو ابراهيم بن يزيد التيمي ثق قال نعم و من باب نقول إن ابراهيم بن يزيد نعم نعم اسمه نعم ابراهيم بن يزيد التيمي الكوفي ابو اثناء ونبذ ابو اسناب قام وكان من العباض من عباد الكوفة نعم هو الثاني ابو ابراهيم ابن لذيذ ابن قيس ابن الاسود النخعي فخنا الله وهو أيضا من أهل الكوفة كان فقيه أهل الكوفة فالأول كان عابدا والثاني فقيه كان فقيها فهذا عبد من المتشابه إبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن يزيد هنا الذي سقط حديثنا هو إبراهيم بن يجيز الثيمين بهذا رقم الواقفة وبهذا فرحة الحديث ولذلك قد تحقحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التلقى الصخيحة في المجلد الأولى قولي من استعاذ لله فأعيدوه استعاذ أن يلتجأ أن يلتجأ وطلب العود والملجأ أوه. فظاهر الأمر هنا الأصل في الأمر هو الوزوم. من استعاذة بالله فأعيده وكما جاء في, في الحديث الذي أخرجه المنخيرين رحمه الله تعالى حديث ابنة الجون لما قالت للنبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أعوذ بالله فقال لها الرسول صلى الله عليه لقد استعذت بمعاه في تفرخها او تطلقها فترتنا توقفنا العربيه كانت لتوقفنا العربيه فنقنت هذه العباره من عائشه رضي الله عنها نقرتها اذ دخل عليك الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا له اعوذ بالله منك. حتى فرفها من الرسول صلى الله عليه واله فقالت هذا فقال لقد استعادت بذمعات يعني أجابها إلى طلبها فطلق هذا من عظيم حمله ومن عظيم صبره صلى الله عليه وآله ف... فهنا ظاهر الأمر كما بيلنا على اليوم إنه من استعاذ بالله فيجب أن يجاد في إلى طلبه إلا ببروها أو, او إذا خفت من إجاباتي أن تحدث ما السبب أكبر لا يجاد يعني من استعاذ بالله وهو ذاني او صارق او صارق خمس حتى لا طبق عليه الحد هذا لا قد واجب عليه الحد فلا يبتعز بالله في محرم او في اقامة حد او في اقامة وان او خرم وكذلك نسبة لقوله ومن سأل بالله باعثوه وهو ما يتعلق أيضا السؤال هنا الذي يفعل بالله الأصل أنه يوضع الحديث يعني لا يرد من فأل بالله إلا أيضا إذا كانت إجابة هذا الفائل يتركب عليها ويترطب عليها محرم هو أنه يجب الشيء المحرم يعني يقول أسألك بالله أن تشتري لي زجاجة من القمر لا يجاب لا شك أسألك بالله أن تقتل خلالك من معصوم الزم وفي قول العبد أسألك بالله هل يعني هو يزول ام الاولاد يتركون فاستدل الحديث الابرص والاعمى هناك والاقرى لما جاء الملك فقال لاحدهم اسالك الذي اعطاك الجلد الحسن او, أو الذي خلقك على صوره الحسن و يبين على جواز هذا الطول وايضا يكره او تكره اجابه السائل إذا علمنا انه يسال حقا ليس له بل فتتحرم يعني إذا سألك بالله حقا ليس له وكان حقا لغيره فلا يجوز لك أن تجيبه لهم كسؤال وأيضا هذه الطائفة من المتثولين أو السائلين الذين يسألون الناس الحافة ويسألون الناس وهم أغنياء وما أكثرهم في هذا الزمام فأمثال ولا أيضا لا يغطون وأنت تمشي أو تسير في الطريق تجد سائلا قد تعلم حاله قد لا تعلم حاله فإن كنت تعلم حاله وتعلم أنه لا يحتاج فلا تعطيه فلا تعطيه والأصل كراهب إعطاء من يسأل النال وغير حاجة فقد زمى عبد الرسول صلى الله عليه ورحمة المسألة زمى المسألة كما جاء في الحديث إن هذا السائل يأتي يوم القيامة فقط اللحم من وجهه أو سقطت مزعط اللحم من وجهه المتسول هذا لا يوضع ولذلك المسكين ليس بالذي ترطمه اللغمة واللغمتان إنما المسكين الذي لا يخضر إليه فيتصدق عليه هذا المسكين لما جافق والشيخ مقبل ان هذه المحاوله تعالى رساله قيمه تسمى ضمن الاسئله فيها التفصيل وذكر الادله لازم المساله يرجع اليها ان شاء الله فومن دعى ثم الدعوه ينتدعى الى وليمه او إلى طعام او إلى زياره اولاد هذا ف... هذا ايضا يظهر يظهر من امره هنا انه واجب ولكن ولكن بعض أهلهم خيّد هذا بإجابة دعوة الوليمة فقط وليمة الورق هي يجب إجابة الداعي إليها نعم وكما قبضت كما تفت في الحديث الطريق الذي أخرجه ألف خيري رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شروا الطعام الوليها يدعى إليها من يأبى قضورها ويبعد عنها من يطأ إلينا او كما قال فاذا دعيت فاجب فقيد هنا هذا الامر يشبه الطعام والوليمه التي التي وليمه العصر او كما جاء في الطعام كما جاء في هذا الحديث قال ومن لم يجب فقد عاق الله ورسوله ومن لم يجب قد الله ورسوله هذا بالنسبة لإجابة التي دعوه الوليين وأما أي دعوة أخرى بخلاف الوليين طيب تتحب تتحب الإجابة إليها لكن لا تجد وأيضا هذا الوجوب يقوم مقيدا معدم الوقوف المنكر أو في معصيه يعني انت إذا دريت إلى وليمة عرص وقد, وقد اختوت على المنكرات أنت ليس عندك القدرة على الإنكار لا باللسان ولا باليد فلا يجوز لك أن تجيب هذه الدعم شكرا الله ينسى هذا بارك الله ستنا في مسألة فيها تفصيل لما نحن حال هذا المفتدع أولا هل هو مفتدع مخاطر أم مفتدع فاتف هل بدعاته الكبرى هل بدعاته صغرى هل هو جاهل أم يعني على عقيدة بدعية وقع فيها عن عن القصد الذي يتعالجه يعني يعني الآن بلا شد المقاصم أو الرأس الذي يعض في البدع ويده إليها هذا الأطل في أن يهزر أن يهزر بالكلية أن كان في البدع وكان مقاصما عليها. عليها فمثل هذا الأطل في أن يهزر إلا لما تصدق أعظم الذي تقدر بقدرها على حد فار إذا أنت من هجر هذا المقاطر الهجر الكل لأن تقع في المفسدة أن تلاكي تحملها فهنا يبقى لا تهجر ضرءا هذه المفسدة وأما المبتدع الثالث الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يعني يؤثر لها ولا يخاصم عليها وإنما وفي نفسه فقط فمثل هذا يعني إمثالك بضعات وميزة من البدعة الكبرى للخطاف الشرك الأكبر إلى كفر الأكبر من هو مثلا تكثير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة بغير الله وشد الرحال إلى المقامات والضمور فصاحب البدعة الكبرى هذا الاصل ايضا انه ما يترك الله لا تهي تجيب لا لا تهي لانه يعني يعني الحظ الحر قد يكون كافرا ليس مسلما الحظ الحر فلا تجد دعوه لا تجد اجازه دعوه او المشرك يعني اذا كان يكفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلسان ليس مسلما كان يكفر عامه الصحابه ويعتقد كفرهم وأما إن كان على بدعة يعني كما قال صغرى ليصد بدعة كبرى وكان فاكسا لا يدعو إليها ولا يؤرث إليها فالبتال لا, لا بأس تجيبه على أن تكون إجابتك له إقرارا لبدعته أو أن يفهم إجابتك أنك تقره عليه على هذه البدعة حتى إن كان فاكسا أما إن كان يعلم أنك تنكر هذه البدعة ولا قروه إذا اذا اجبته انك تدعو الى سن ولا يمنعك فلبا تنتظر وراكم تفضل النسيكه او العقيقه هي من هذه النواقص او طبق الشيء غير ان ولا ولكن ليست الوليمه التي يجب اجابتهم انا اكلم العقيقة أو على خلاف ما يفهم الكثير من الناس ليس السيئة الوحيمة التي تقوم بها بالذب إنما النقص بالنتيكة أي الزبيحة التي تتمت فالنقص يتم بالذب أنت إذا فذحت هذا الكرس فقد قمت بالنتيكة انتهت النتيكة هذا هي النتيكة متى تقررنا الى الله عز وجل بذبح هذا الكبش كما أمركم كما قالوا أمر الاله فالتي هي النتيجه ان نثق يقينا حتى وان ادى الله رحمه اقصد ان نثق ليس, ليس النسق الاخذ منها او انك تدعو من هذا هذا انفع فناتفضل من ذلك ليس هذا على سبيل الايش على سبيل النسق هذا ليس نسقا شرعيا هذا ليس نسقا شرعيا يعني جمع الناس على طعام نسيكه هذا ليس عليه بديل من اقرب اصل انما هو تحض من باب يعني من باب الكرام ومن باب يعني نصر ان اذكر مرور المسلمين او الفرحه فقط لكن لا تعتقد انها ضمن بيت الضيف هو بالضبط نظام امنه طرطال الوديده ليس في بيت الضيف انما في فقط هو رقم ومن صانع إليكم معروفا فكافرون أيضا هذا الظاهر للجوم أنك انفعل أحد إليك معروفا عليك أن تكافره ولو في السكر كما ثبتت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يذكر الناس لم يذكر الله يعني أنت إذا لم تذكر الناس على ما أدوا من بالأحكام أو المعروف فأنت ماذا لم تذكر الله فنوازف عليك أنك إذا كون إلا يكفي ما هو تشكر من قناه وانك تكافئه بما تستطيعه اما بنهديه اما بالدعاء له كما جاء في بقية الحديث فان لم تجد ما تكافئه فادع له حتى يرى انكم قد كافئه يعني حتى رغم القدره قد اديت شكر هذا ما هو تدعو له بالظهر الغني اللهم بارك له في دينه وفي دنياه اللهم اصلح له حاله اللهم علمه ما يشاءه اللهم ادخله الجنه اللهم احرمه من النار ادعو له تدعو له بخير <تصفيق> الدنيا والakhir حتى تصف أك... قد كفاه هذا الذي صنع اليك معروفا و ولذلك من اعظم الخير آ... او من اسوء الخطا عذره من اسوء الخطا يخطى المعروف ان جه خطى معروف على القناوي الله يعني قد من أسوأ الخصة وصفه من اسوء الاصفات صفته الخطه وصف ال جح من المعروف ان لديه قضيه منه ما من مؤمن ان يسبق بهذه الصفه بلا شك تقطع إما لشكل تؤدي إلى شكل معروفا مرة مرتين ثلاثة ثم إذ يكافرك بالغد والخيام يعلم أن هذه أخذت وأكوا اختفاف الله وإيضا من هذه <تصفيق> قد استحذى الرسول صلى الله عليه وسلم قبول الهدية أنك إذا أوجي إليك شيء يسمى لك أن تقبله من, من المسلم أهل. أهل. يسمى لك أن تقبله من أخيك المسلم ويقرى لك أن ترضى هذه هدية إلا إذا كانت على سبيل الرشوة ويحرم أي عليك أيام تخبرها أو إن كان كما يترطب على قدولها نفسها أعظم يعني مثلا قد يهد إليك شخص هادية وأنت تعلم أن هذا الشخص أهداك الهادية ليس لله أو ليس مثلاً ليكافئة على معروف أن تصنع طه لهم نحن في نفسه يعني مثلا قد يريد منك محرما أو يريد أن يضر بهذا مثل أن يذهب أن يشيع توصف الناس أنا أهدف فلانا كذا وكذا على سبيل الامتنال ويريد أن ينظرك لنظهر الذي منع عليه الصفر أنت تعرف أن هذا الشخص فيه يمني الصفر أنه يمنع على الناس يعني من نام آه. الذي يمنع بالأذى فمثل هذا يقال لك لا يستحب لك أن تقبل منه الناس واضح هم الذي لا عليه ولايه على العقد امم هذه لا ولايه على الحظ الحاكم ولماذا اهداها الي لدي هل اهداها لك آه مثلا الامر يتعلق بترك امانه يتعلق بطرق حق من حقوق فهي قد تصلت حيث الرشوة أما إن أهدأ لك لأنه يحبك في الله لأنك طلعت إليه معروفا لا يتعلق بحقه عليك في العمل أو حتى لو كان يتعلق بحقه عليك في العمل هو أهدأ لك بذلك تشجيع لك من ذلك يعني يحقزك على المزيد من إيش من النجاح في عملكه ولكن هذا البيت طبعا طبعا هو لم يتكلم مطلقا عن ان هديه وديجني من هو هو اذا اعبر ان هو دياقه تكون فيها هل يقول يا لا تقبل منه لأنه قد يكون أعطاك هذا من أجلين أن نجا لك تسمح له بطرق العمل او بعدم أداء الواجب في عملك أما إذا أهد يالي بيش يعني للموظف مثلا هذا الذي يعمل مثلا من شؤون الدولة أهد من الخارج هذا ينتبخ عليه الحديث الذي قال في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل لا جلف إذا يديه فأهدي إليه آه. يعني هل هذا الموضع إذا لم يكن مثلا هو رئيس ذي الشركة وكان جالتا في ذوي هل يهدي إليه لا يهدي إليه صلى الله عليه لم أهدي إليه هو الذي يقول لهم من ظالح له من خلال الجاوية فهي الرشو المحرم. ف انما يعني هو بالنسبه كان ابو بكر رضي الله عنه أعظم رفيق وأخلص رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم ويدفي أنه هو الذي صدقه وي نكذبه كل الناس فلذلك كان تضيقا كان التضيق قبل الله وقد بزل ما له كله وبزل وبدل وقته وبذل أولاده حتى بذل بناته للرسول صلى الله عليه وسلم فأثناء هي التي كانت أه... تخضر لهم الطعام الهجرة وت... وتتحمل الطعام وأخطار لأجل هذا و... وكذلك بذل ما له الهجرة. وبدنا نفهم احياء ابو خوف الله عليه وعلى وسلم ومن اجل هذا قال ابو بكر صلى الله عليه وعلى وسلم لو كنتم اتخذتم قليلا ما تخلفوا ابو بكر قليلا ولكن الله اتخذات قليلا فنجل هذا كان أبو بكر بلا شكل يعني من أعظم المات معروفا اتجاه الرسول صلى الله عليه وآله يعني أكثر من أبو المعروف إليه صلى الله عليه وآله كان أبو بكر بلا شكل ولذلك يعني وهذا أيضا يعني من المتهاد سفن القلقين صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين اعترافه بفرق الغير وإن كان أدل منه في المرتبة أنه كان شعر أنه لم يقف كافأه على ما اقتنعه الليل وأداه الليل و... ولنا هذا الأدرة من الشكل أننا إذا المعروف خاصة إذا كثر هذا المعروف إذا أنت وجدت شخصا قد أدى إليك الهد الحسن من الضمائع والعظيم من المعروف من أن تظهر أنك ما أديني إليه ولو مثلا يعس أسره وما اتطابت مكافئه بما أدى إليك إلا بالقليلين مثل هذا عليك النتيش إنك يعني تعترف دائماً هو الفضل وتعترف له دائماً بالإحسان وتذكره دائماً بأحسن الذكر وتدعو إليه في دعائك وبلا شك أعظم الناس من علينا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة أزدين من التابقين ومن المعاصرين أعظم أننا معروفا او أعظم من الأداء المعروف إليهم علينا أن نذكرهم وأن نعطيهم حقهم عليهم يعني أن نذكرهم للجميع كما قال الضحاوي رحمة الله في أعقيدته ومن تكرهم بسوء سواء الغير فالذي يذكر اهل العلم من أئمة السنة ومن علماء السنة للخير وبالفضل ويعترف لهم بفضلهم ومأن هم الذين علموه ومالذين أرشدوه إلى هذا الدين وإلى هذا ومن هم الذين حببوه في هذه السنة وبيلوا, ل... وبيلوا له ما من مساء ومن اعتقادات فبلا شدكم أعظم الناس من علينا فإن لم نشكر هؤلاء فمن نشكر بعدهم إن لم نشكر أهل العلم الذين تعلمنا على أيديهم وجحتنا فضاء عليهم وأتانا إليهم وذكرناهم أكثر فقد وقعنا في كما لا يرضاه الله على ومن ذكره من يسوف وعلى غير السبيل يعلم هذا هذه هي من جنة المنهة أن يتفرق فيها دائما من حد والمجد. إذا وجدت شاركة يذكر أحد أهل العلم الذين عرشون بصحة المنهج وفي على العقيدة الثلاثية فاعلم أنه على غير السبيل وإن الدعاء الثلاثية وإن ادعى أنه على السنة آه. فهذا ليس بالمناسبة فهو يريد أن بين أهل السنة وأهل البدع يذكر أهل السنة بسوء ويذكر أهل البدع بسنة مثل هذا لا يجب أن وهذا هو عندما قلنا بياننا مرارا هذا, هذا هو منهج الحدى بي هؤلاء الذين جهدوا حق العلماء وأساءوا إلى أهل العلم ووضعوا فيما حزروا منهم التحاول ومن ذكرانه بسوء هو على غير السبيل مارك الله بالله من هذا سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إلهي لن تختصر كهواته وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله Thank <laughs> you.